بس انا بطي حتى صغيرة بس جينا بس طيب السلام عليكم ان الحمد لله تعالى نحمده استعينوا به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومسيئات عملنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان عبده رسوله نستكمل ما قد بدأناه المشتقات الاشتقاق أن يؤخذ من لفظ كلمة أو أكثر مع في المعنى بين المشتقي وما أخذ منه فكلمة سامع يؤخذ منها سامع ده اسم فاعل ومسموع اسم مفعول وسميع صيغة مبلغة وسماع صيغة مبلغة ويسمع ومسمع وهكذا وعند المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة اسم التفضيل اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة يبعند المشتقات اسم الفاعل اسم المفعول وهذه الأمور والاشتقاق يدل على مرونة اللغة العربية طبعا والاشتقاق يزود ساعة المفردات وفراء في الدلالات أول شيء اسم الفاعل اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على من وقع منه الفاعل فكلمة كاتب اسم الفاعل اشتقت من الكتابة للدلالة على من وقعت منه هذه الكتابة طيب أنا أجيب اسم الفاعل منها ويصارح اسم الفاعل من الفاعل السلسي على وزن فاعل غافر اسم الفاعل منها غافر كتبا كاتب قام قائم دعا داعي رمى رام قال الله غافر غافر الذنب وقابل التوب فغافر اسم فاعل من الفعل غفر وقابل اسم فاعل من الفعل قبل الجيش قائم على حراسه البلاد قائم اسم فاعل من الفعل قام يبقى قام قائم أجيبوا كل داع إلى الخير أجيبوا كل داع دعا داع دعا داع كم من رام يصيبه يصيبه سهمه كم من رام اسم الفاعل ما الفاعل رمى رمى رام إذن اسم الفاعل يصار من الفاعل السلاسي على وزن فاعل خلاص. واخد بالي ان اسم الفاعل يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع إزاي فبقول شرحا شارح وشارحة صح؟ المعلم شارح والمعلمة والمعلمان شارحان والمعلمتان شارحتان والمعلمون شارحون والمعلمات شارحان إذن اسم الفاعل يذكر ويؤنث ويفنى ويجمع ويعرب حسب موقف طيب اسم الفاعل من فعل غير سلاسية كلمها زي كلمة اخلصة اجيب انها اسم فعل ازاي? احنا قلنا لو كان ثلاثي الا هجرة على وزن فاعل على طول خلاص؟ وفرق برضو بين ثلاثة صحيح ثلاثة اجوف وسلاثة معتلة ثلاثة صحيح زي زي مثلا شرح شارح خلاص طيب اجوف زي صامة طالة باعة خلاص ده بيسموه اجوف وسطه حرف عله بتقلب همزه فبقول صام صائم باع بائع خلاص طيب لو كان ناقص زي سعى ودعى يبقى ساعي خلاص طب غير ثلاثي قال لك ناتي بالمضارع ونبدل حرف المضارعه ميما مضمومه ونكسر ما قبل الاخر يعني عشان اجيب فعل غير ثلاثي واجيب منه اسم الفاعل بعمل ثلاث مراحل بعض الناس بيعمل ثلاثة في واحد بنقول له لا انا في بداية التعلم انا بجيب الثلاثة في ثلاثة بقول اخلص واحد اتنين ثلاثة اربع اجيب المضارع منه يخلص هقل بحرف المضارع اللي هو اليأمي مضمومة بقت مخلص واكسر ما قبل الاخر اقول مخلص خلاص طب ايه الفرق من مخلص ومخلص من ناحية الاشتقاق مخ لي ده اسم فاعل مخ لا ده اسم مفعول من ناحية المعنى مخلص من اخلص في نفسه والمخلص من اخلصه الله لنفسه خلاص يبقى دلوقتي عندي كيف نأتي باسم الفاعل من الفاعل الثلاثي نأتي من الثلاثي على وزن الفاعل من غير الثلاثي نأتي بالمضارع ونقلب حرف المدرعة اللي هي اليامين مضمومة ونكسر ما قبل الان. محسن. ده اسم فاعل من الفعل. احسنة. يحسن محسن. جيب من الفعل اجابة. محترس. من الفعل احترس. ما عن المحسنين. محسنين. محسنين. اخد ان اسم فاعل يجمع. بمعنى. اما اجا اقول لك اسم فاعل تبحث عن.. عن كلمة مبدوها من مضمومة. مكسور مع قبل الاين? الاخر. واحد يقول لي مخلصون. مخلصون. او المخلصون. لا بدء ابن مضمومة ولا مكسور مع قبل الاخر لان قبل الاخر واو مضمومة صح? بنقولهم الالف واللام مش داخله في العدد يبقى بادئ بمضمومه مخ صح مو واعلامه الجمع والتثنيه مش داخله في العدد بقى مخ لي لي اللام المقصوره هي اللام قبل الاخر مخلصوا من الحثمه ان تكون محترسا القارئ الواعي مستفيد من كل ما يقرا يبقى ده مستفيد اسم فاعل من الفعل استفاد استفاد ويستعمل اسم الفاعل مفردا ومثنى وجمعا مع التذكير والتنف إبقى اسم الفاعل يا جماعة هو إيه؟ اسم مشتق للدلالة على من وقع منه الفاعل فكلمة كاتب اشتقت من الكتابة للدلالة على من وقعت منه وزير كتابة يصار من الثلاثي وغير الثلاثي يصار من الثلاثي على وزن فاعل من غير الثلاثي نأتي بالمضارع نقلب حرف المضارع عمين مضمومة ونكسر ما قبل الآخر ده سؤال مقالي ممكن يجيلي كده مسم الفاعل ومن يصاغ من الثلاثة وغيره مع التمثيل ده طيب عند بعد كده الصيغ والمبالغة مبالغة يعني يا جماعة يعني بتدل على المبالغة في الفعل أما قل فلان كسول يعني يعني كس المرة لا ده صفة ملازمة له. الكفل يعني هو كثير الكساب طيب فلان كذاب في فرق بين كذب فلان وكذاب فلان كذب فلان دي كذب طيرا طرأ مرة اما كذاب صفة ملازمة يعني هو كثير الكذب فنقولهم في فرق بين كذاب وكذاب كذاب مرة أما كذاب كثير الكذب فصيغة المبالغة تدل على المبالغة في الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فممت أن آمر رجل فل يصلي بالناس وأذهب إلى أناس لم يشهدوا الجماعة فأحرق, فأحرق. صيغة المبالغة تقول إبراهيم صائم قائم صائم قائم يعني بيصوموا بيقوم طيب لو كان كثير الصيام بقول صوام ولو كان كثير القيام بقول قوام خلاص صوام وقوام طيب ايه الضابط لصياغ المبالغة قال لك لا اوزان اوزان صياغ المبالغة اي كلمة عن الوزن داته بصيغة مبالغة بس بشارت تدل على المبالغة اول وزن فعال زي نئكال مئكال يعني ايه? مئكال يعني ايه? مئكال يعني باكل يعني. مه مهذار يعني? لهذا الضريع. لهذا الضريع. مفراح. ليه افراح. مزواج بالجوزة. ولست بمفراح اذا الدهر صرني ولا جازع من صرفه المتحو ولسته بمفراح على وزن مفعال طيب ما لك ما كلمة مفتاح ومنشار على وزن مفعال تنفع صبت مبلغا دي قالة دي قالة يعني كلمة منشار قالة مفتاح قالة طيب يبعين دي مفعال بعد كده فعول غفور كثير الغفراء شكور ققول صقول ققول وأحلام الرجال عوازب صقول وأفواه المنايا فواغر يبع عندي ققول رص وصقول يبع عندي مفعال وفعول وفعيل سميع بصير عليم قدير رحيم سميع يعني كثير السمع بصير عليم قدير رحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعل زي حذر فطن قلق يقض كسل بطن السياسي البارع يقض فطن كن حذرا ولا تكن عجلا يبعندي يا جماعة الصيغة المغلغة أوزانها خمسة مفعال فعول فعيل فعل او فعال مفعال فعول فعل. يبا ما لي اذكر عوزان سيغل مبلغة مع التمثيل اكون عارف ان سيغل مبلغة. فعال مفعال فعول فعيل فعل. حد يقول املي. ها فعال مفعال فعول فعيل فعل. ها هول. هل يبقى علي. فعول فعيل. ممتاز. حد يقول كمان مرة? فعال مفعال فعل فعيل فعل عندي بعد كده عمل اسم الفاعل والصياغ المؤمن يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم يعني اسم الفاعل غافر غافر عمل عمل الفاعل غفر واسم الفاعل سميع عمل عمل الفعل سمعة فيرفع فاعل او ينصب مفاول يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم فإذا كان الفعل لازما رافع فاعلا ما غافل المدرس اليقظ غافل من الفعل ايه غفل شير غافل يحط غفل اتقول ايه ما غفل المدرس يبقى اسم الفاعل غافل عمل عمل الفعل غفل فرافع المدرس على انها ايه فاعل خلاص ها وده اسم فاعل عمل عمل غافل فرفع المدرس على ان في اسم فاعل عمل عمل الفعل واذا كان متعديا رفع فاعلا ونصب مفعولا به او اكثر ما مؤخر العاقل عمل يومه الى غدا ما مؤخر العاقل عملا العاقل اسم فاعل عمل ف وهو عمل الفعل فنصب عمل علينا مفعول بيه ما مانع رئيس العمل العمال حقوقهم يبقى مانع اسم فاعل من الفعل المنعة رفع فاعلا اللي هو ايه رئيسه ونصب مفعول اللي هو الايه العمال طيب يبقى عندي اسم الفاعل يسار من الثلاثي وغير الثلاثي من الثلاثي على وزن فائل ومن غير الثلاثي ناتب المضارع يعني هل بحرف المضارع منه المضمومة ونكسر ما قبل الآخر سيغل المبالغ لها كم وزن خمسة فعال مفعال فعول فعيل فعيل عمل اسم الفاعل وصيغة المبالغة يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم فإذا كان الفعل لازما رفع فاعلا وإذا كان متعديا رفع فاعل ونصب مفهول شروط عمل اسم الفعل يعمل اسم الفاعل في حالتين اذا كان معرف ب ال يعمل بلا شرط زي العداء الواسع خطواته يفوز في السباق العداء الواسعه خطواته الواسعه اسم فاعل صح والجيش هو الحامي الحامي اسم فاعل العادل هو المعطي طبعا اسم الفاعل المعرف بقل يعمل عمل الفعل بدون شرط يعمل عمل الفعل بدون شرط السؤال ما شرط عمل اسم الفاعل تقول لي والله اذا كان اسم الفاعل معرف بقل يعمل عمل فعله بلا شرط طب السؤال بقى لو ما كانش معرف بقل صح ولو كان معرف بقل يعمل عمل الفعل بدون شرط اذا كان مجرد من قل شرط عمله في هذه الحاله ان يدل على الحال او الاستقبال ويعتمد على نفي او استفهام او مبتدا او موصوف يبقى لازم يتوفر فيه شرطين لو كان مجرد يدل على الحال او الاستقبال 2 يعتمد على نفي او استفهام او مبتدا او موصوف الطائرة صاعد ركابها في سلم صاعد اسم فاعل غير معرف ب يعمل عمل الفاعل بشرط ايه ان يدل على الحال او الاستقبال من علامات المنافق انه خائن الامانة مخلف الوعد بص الامثلة اللي بعد كده افائقة منسوجاتنا المنسودات الاجنبية عند فائقة اسم فاعل بس غير معرف بقال سمق بايه باستفهاء ما مخففة جهود الشعوب مخففة اسم فاعل مجرد من قال سبخ بايه? بمن نفيه. البحر هدار الموجهو. ده اسم فاعل او صفقة مبالغة. عمل عمل الفاعل. ليه? لانه مخبر عنه. عاجز الرأي مضياع مضياع فرصته. ان الله هو الغفور ذنوب التائبين. يا من العمثلة تبيننا صغة المبالغة اسم الفاعل تعمل معرفةً بأله وتعمل مجردةً منها إذا دلت على الحال أو الاستقبال واعتمدت على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. خلاص؟ طيب عندي بعد كده اسم المفعول اسم مشتق من الفعل المبني لل... للمجهول يعني كان اسم الفاعل وصورة المبالغة من الفعل المبني للايه؟ للمعلوم عشان لو كان اللي وراه لو كان لازم يبل وراه فاعل. لو كان متعدي يبقى عندي فاعل ومفهوم. طب هنا بيقول لي مشتق من الفعل المبني للمجهول. ليه? عشان يبل وراه نعم فاعل. فكلمة مفهوم في الدرس مفهوم. اخذت من? لا. فهمة. للدلال على ما وقع عليه الفه وهو هنا الدرس. طيب. فكلمة مفهوم الدرس مفهوم اخذت من فوهيمة يبقى اقول لك هات اسم مفعول واذكر فعله لو جبت اسم مفعول لازم تجيب الفعل ماله مبني للمجهول اما اقول الباب مفتوح فين اسم المفعول مفتوح من الفعل فتحة الدرس معلوم فين اسم المفعول من الفعل يبقى انا لو جبت لك فعل زي علماء وأقول لك أنت من اسم فاعل اسم فاعل اسم صغة مبلغة تعرف? علماء اسم فاعل اسم فاعل علم اسم فاعل معلوم صغة مبلغة عليم خلاص? يمكن أن أجيب لك فاعل زي مثلا أي فاعل فاهمة مثلا. وقول لك هتمنها اسم فاعل واسم مفعول. وصفة مبالغة. تقول لي فاهم. مفهوم. فهيم. او فاهم. افي? اسم المفعول اسم مشتق. واسم الفاعل اسم مشتق. من الفعل المبني للمجهول. اسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم. طيب. يأتي من الثلاثة على وزن مفعول زي عوريفاء اسم الفعل منه اسم المفعول منه سوميعا مسموع دوعيا مدعو بونيا مبني صوت الحق مسموع المحاضرة عامة وكل مدعو الى استماعها المصنعان مبنيان على احدث تراث. يبقى مبنيان. فاذا كان الفعل زائد على ثلاثة احرف? هنعمل ايه? نأتي بالمضارع. نقلب حرف المضارعة من مضمومة? نفتح ما قبل الاخر. يبقى فرق بين متقن ومتقن. اخلص مخلص ومخلص. خلاص? مستخف استخراجة. أو المستخري ومستخرا روح هتعمل لي مستخرج شهادة ميلاد مستخرا غير مستخري مستخرج بقى اسم ايه اسم فاعل ومستخرج اسم مفعول العمل مطقن المصنع مجهز باحدث الالات كثير من المواد مستخرجة من البترول نفس الكلام إذا كان الفعل لازما جاء اسم المفعول منه مع الظرف أو الجر والمجرور أو المصدر زي ممر فين نائب الفعل اللازم ما معتمد على غير الله أمسافر يوم الجمعة إلى المصيف الأسلحة منتفع انتفاع كامل به يبقى عندي دلوقتي المشتقات خدنا إيه اسم الفاعل. واسم المفعول. والصيغ المبلغة. وايه كمان? عمل اسم الفاعل نختم به. يعمل اسم الفاعل يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول. فيرفع نائب فاعل اذا كان فعله متعديا لواحد. امذاع الحديث في جميع الاذاعات? امذاعن? اسم مفعول. بنقوله بيأتي من الفعل المبني للمجهول. يبقى الحديث نتغرب ايه? نائب فاعل. امنوحة المرأة حقوقها? كل تأكيد طبعا. فاذا كان فعلا لازما كان نائب فاعل. وهو الجر والمجرور او الظرف. المختص او المظلم. شروط عمل اسم المفعول. طيب طبعا المشتقات يا جماعه اي شروط عمل ممكن تيجي في الامتحان اذكر شروط عمل اسم الفاعل مع التمثيل اذكر شروط عمل اسم المفعول مع التمثيل يعمل اسم المفعول عمل الفعل السابق المفعول يعمل اسم المفعول عمله السابق بالشروط التي تقدمت في اسم الفاعل نفس الكلام محلى بقل يعمل بلا شرط مجرد من قل يدل على الحالة او الاستقبال وان يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدا أو موصوف محلى بقل المناطق المستكشفة ثرواتها المعدنية كثيرة المهندسون المكلفون التنقيب عن المعادن خبراء بعملهم يبقى عند المكلفون اسم, إيه؟ اسم مفعول محل بقل يعمل بلا شكل مجرد من قل يدل على الحال او الاستقبال او يعتمد على نفي ما مسموح بحرية, بحرية طليقة بلا حدود مسموح ما مسموح يبقى سبق بنافي ما مسافر يوم الجمعة القادم يبقى مسافر وصبقت بنافئ امسير سير موفق في الانتاج يبقى مسير صبقت باستفاه وصل السباح الى نهاية السباح مبهورة انفاسه مخبر عنه قد يتجرد اسم المفهول من الدلالة على موقع عليه الفعل مثل مؤسسة منشأة مستقبل وحين زل لا يعمل يبني عنده دلوقتي يا جماعة اسم المشتقات كم نؤخدناهم ثلاثة واحد اسم الفاعل اسم المفعول صغة المبالغة مهم جدا اعرف كل واحد من دول كيف يصاب من السلاسي وغير السلاسي والصغة المبالغة اعرف انها خمس اوزان فعال مفعال فعول فعيل فعل وكل بعد كده شروط الاعمال ثلاثة زيضاعة شروط الاعمال مجرد من قال يعمل بلا شرط محل بقال او محل بقال يعمل يعمل بلا شرط مجرد من قال يعمل بكم شرط بشرطين واحدا يدل على الحال او الاستقبال اتنين يصبغ بنافعين او استفهام او او موصوف او مخبر عنه. كده اخوانا نتوقف عند ذلك. ان شاء الله لقائنا اراد الله البقاء والبقاء بعد العيد لو ربنا احيانا. وطبعا رمضان فرصة عظيمة ان احنا نقرب من مين? نقرب من ربنا نقرب من المصحف نقرب من المسجد نقرب من الاخلاق الطيبه نقرب من الصدقه وصله الرحم نقرب من اعمال, أعمال البر والخير لان رمضان فرصه عظيمه للايه للتغيير الاورام والبؤر التي لا يصلح معها الا البتر محتاج ان احنا نستأصلها قبل ايه قبل رمضان عشان الانسان يستمتع بلذه الطاعه مهم جدا انك انت تستمتع بلزة الطاع ما بقاش رمضان صورة كربونية من رمضانات اللي قابله هو الأزاني أزن أفطر وجاري على غياب الصلاحين ولا على بنشر الإسلام أصلي وأرجع والقصة هي هي الصلاة من غير روح وصيام من غير روح مش ده المطلوب مطلوب ان الأمور دي تطرق أثر في نفسية الإنسان لأن الإنسان بينشت التغيير في نفسي على الأقل مش المجتمع بس أبدأ بنفسي ان أنا أنشت في نفسي إيه التغيير فرصة انك انت تترود نفسك من النهاردة لحد يوم الخميس على اعمال البر والخير وان كان الاصل ان الانسان كان يستعدها بذلك لان ربنا عز وجل قال ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كرغ اللهم بعثه وقال قعدوا مع القاعدين مهم جدا انك انت تستفيد من خبرات الرمضانية السابقة قد ايه انك انت حزين في اخر الليلة من رمضان السنة اللي فاتت وانت قاعد في جمع حاطط وشك في الارض ومكسوف من نفسك صعبان عليك نفسك وانت بتبكي والناس طالعه من لatekف وانت حزين لانك ضيعت منك ايه رمضان وقلت يا رب لو جرى رمضان ثاني انا هبقى انسى جديد الطيور الباقي كويس ممتاز. فلو ربنا من عليك واظل لك خلال رمضان يبقى لازم بقى تسعد انت تاخد معاك تذكر وترتد للخلف قليلا وتتذكر موقفك المؤلم الحزين في اخر رمضان السنة اللي فاتت وانت متأثر وزهقان ومتدايق نفسيتك تحبانا لانك انت مستفدتش وماليتش الصحيفة كويس فلو منعليك برمضان ده الحسنات يزيبنا السيئات اكتهد اروا الله عز وجل من خيرا فتواصل فيما بيننا ان كل واحد يدعو لي اخواني ودعوة دعوتك علي اخيك بظهر الغيب مستجابة تنساش ندعي, ندعي للشيخ ويرد إلينا سليما ربنا يشفينا شيخنا وعلمائنا ومرضانا ومرضى المسلمين يرحم من كان معنا من إخواننا في رمضان الذي نصرهم وهم ليسوا معنا الآن ربنا يوسع مدخلهم وينققهم من الخطايا وينققهم من الأبيض وسمحونا على التقصير ونلتقي على خير السلام عليكم